هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده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 ولو نزل عليك كتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أزل عليهم ملك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 قُل لِّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۖ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 أَإِنَّكُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ آَلِهَةٌ أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ وَإِنَّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ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 ويوما نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون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 وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها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 قالوا بلا وربنا قال فذو العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة وبرقتن قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرة على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب وله.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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكوا في الظلمات ميَشَ إلَّا هُوَ يُضِلُّهُ وَمَيَّشَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَّا بُكُمْ عذاب الله أو أتتكم أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بلآه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبرك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضرا إلى عله يتضرعون فلولا إذ جاءهم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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه بعثة أخذناه بعثة فإذا هم بليسون فقط عذاب ر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأذربه الذين يخافون أي يحشرون إلى ربهم ليس لهم من دونه وليو ولا شفيع ليس لهم من دونه وليو ولا شفيع لعلهم يتقون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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا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 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبت في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوافق بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار.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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردون إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعون وخفيه تدعونه تضرعون وخفيه اللَّئِنَّ أَجَأْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 قل هو القادر على أيبعث عليكم عذباً فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياء ويذيق بعضكم بس بعض الله ظر كيف نصرف الآيات أَظَرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ نَسْتَعِينُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي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 قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهِ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا قُلْ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 إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض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 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا.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 وتلك حجة أتينا إبراهيم على قومه أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشأ إن ربك حكيم عليم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 كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين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 وهذا كتاب أنزلناهُمُ بارَكُمُ صَدِقُ الَّذِي بين يديهِ ولتُعذِّرَنَّ مَالَ قُرَى وَمَنْ حولها وَالَّذينَ يُؤمِنونَ بِالْآخِرَةِ يُؤمِنونَ بهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إلَيْهِ أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُزِلُّ مِثْلَ مَا أَزَلَ اللَّهُ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم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 وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فانتم تؤفكون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 فَدَفَّ الصَّلْنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْتَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِمَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعنابا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 لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدْهُ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 فَمَنْ أَبَىٰ صَرْفًا لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيٰ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَستَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ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 ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم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 افْئِدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن له لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتهم إنكم لمشركون. أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّنُومَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أي يضله يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.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 يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وقرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القراب بظلم وأهلها غافلون ولكل درجة من ما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة. إِذَا شَاءَ يَذْهَبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتِيًا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ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 أن نشاء بزعمهم وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء أن عليه سيجذيه بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالص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 سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟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 إلا أي يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به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 أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 ألا هداكم أجمعين؟ قل هلما مشهدكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟ فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ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 أوفوا، ذلكم وصّاك به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوا، ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله، ذلكم وصّاك به لعلكم تتقون. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا وهدوا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه والتقوى لعلكم ترحمون أن تقولون إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبرنا وإنا وإنا كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة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 ثم إلى ربكم مرجعكم فيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل وكم فيما